صلى الله في من شهر ربيع الأول إلى الأول من عام أربعة وثلاثين وأربعمائة وآل، تتشفر جامع الإمام محمد بن سعيد بن في عمالة شبول الطلاب من أصوات المعالي الشيخ صالح الفوزان الفوزان حفظ الله وأبدى العمر على طاعة الإيمان يسلم في مسيرة هذه الجامعة في وفي اللقاء لقبال هذه الجامعه والطوب منهم والسماع منهم بمحاضره علميه تنتظرها من معارف تحمي العنوان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط وقصص واترككم مع اعمال الشيخ وادعم الناس وادعم الجميع للافاده من هذه الفرصه والسماع الى توجيهاتهم الله لكم التوفيق والسلامه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فإن الموضوع موضوع مهم جدا وهو الكلام عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر واهميه ذلك ولوابطه وأثاره ولا أظننا نوفي الموضوع حقه ولكن حسب الإمكان أيها الاخوه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة وأصل من أصول العقيدة لأنه أداة لإصلاح المجتمع اداه لاصلاح المجتمع مما يحصل فيه من مخالفات تصرفات غير لائقه يجعل الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وثلاثه به ما يحصل في المجتمع من خلل السلوك والأخلاق والتصرفات هو جانب مهم ولذلك الله سبحانه وتعالى حث عليه في قوله كنتم خير أمة مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وفي قوله سبحانه ولتكن منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون حصر الفلاح فيهم لما يقومون به من إصلاح للمجتمع المسلم ذكر سبحانه عن الأمم السابقة أن منهم من يأمر بالمعروف وينعى عن المنكر وأثنى عليهم قال سبحانه ليسوا سواء لما ذكر ما فيهم من العيوب قال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة اتلونا آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمن صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما ذكر عن أصحاب السبت من بني إسرائيل الذين حرم الله عليهم اصطياد السمك في يوم السبت لأنه يوم عبادتهم تفرغهم للعبادة حرم عليهم صيد السمك في هذا اليوم وابتلاهم في أن السمك يكثر في هذا اليوم تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ابتلاء وامتحان من الله عز وجل ليختبرهم حيال ما أمرهم به أو نهاهم عنه فلما راوا كثره السمك طمعوا فيه والله نهاهم عن الاصطياد فماذا يفعلون لجاوا الى الحيله حفروا حفرا على جانب البحر ونصبوا فيها الشباك فاذا جاء الماء بالحيتان سقطت في هذه الحفر وأمسكتها الشباك فتبقى فيها فاذا جاء يوم الاحد وانتهى وقت النهي اخذوها اخذوها احتالوا على حكم الله جل وعلا فمن من الحاضرين من بني إسرائيل من أنكر عليهم هو منهم من سكت ومنهم من باشر واخذ السمع وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون هؤلاء انكروا ونجوا الطائفه الثانيه ما اقرتهم على فعلهم لكنها لم تنكر عليهم لانهم يقولون لا فائده في الانكار عليهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا فأجاب الذين أنكروا قالوا معذرة إلى ربك منكر عليهم معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون فلا ييأس الإنسان من نتيجة طيبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كثرت المخالفة وعظمت فان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يياس ويقول لا فائده على الاقل يبرئ ذمته ولا يعدم من يستجيب له معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ذكر أنه أنجى الذين ينهون عن السوء الذين أنكروا المنكر نجوا وذكر الذين باشروا وعصوا الله أن الله أخذهم بعذاب بئيس والعيال بعذاب شديد لما كانوا يفسقون وسكت عن الذين سكتوا فلا يدرأ لهم مع الناجين ولا مع الهالكين والله والله أعلم أنهم مع الهالكين لكن يبعثهم الله يوم القيامة على نياته كما قال صلى الله عليه وسلم لما سالته أم المؤمنين قالت يا رسول الله أن أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فيهلكون ويهلك الصالحون معهم إذا لم ينكروا عليهم وسئل صلى الله عليه وسلم عن الذين الجيش الذي يخسف الله به الأرض ومعهم سوقتهم عمالهم من ليس فيهم فقال يصيبهم ما أصاب القوم ثم يبعثهم الله يوم القيامة على ولما ذكر ما حدث للأمم السابقة في سورة هود التي كفرت بالله وعصت الرسل ما ذكر ما حل بهم من الدمار والهلاك والبوار قال سبحانه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن فساده الأرض يعني هل لا لولا بمعنى هل لا فلولا كان من القرون من قبلكم هذه التي هلكت من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واتبع الذين إلا قليلا منهم قليل ما أنكروا قليل أنكروا لأن الخير لا يعدم ولله الحمد مهما كثر الشر الخير موجود واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين فدل على أنه لو كان فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما حصل لهم هذا الدمار والهلاك إذن فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة ضمانة للمجتمع من الهلاك وكما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للقائم على حدود الله والواقع فيها بقوم إن استهموا على سفينه في البحر فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها وكان الذين في أسفلها يصعدون إلى من فوقهم ليشتقوا الماء من عندهم فقال بعضهم لبعض لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولا نؤذي من فوقنا قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم لهلكوا جميعا الأعلى والأسفل لأن الماء إذا دخل السفينة غريقت فلو تركوهم يخرقون السفينة وهم قصدهم أنهم ما يشبون على اللي هو لكن ما هو كذا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا لو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا هكذا يوخذ على يد المخالب سفيه لئلا يهلك نفسه ويهلك غيره هذا مثال واضح للأمر بالمعروف النهي عن المنكر يقرر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الشر لا يتركون لأنهم إذا تركوا تسببوا في هلاك المجتمع كله فيجب على أهل العقول وأهل العلم أن يأخذوا على ايدي السفهاء شفقة عليهم من الهلاك وشفقة على المجتمع إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمانة ضمانة لنجاة المجتمع كله وفقدانه, وفقدانه مضنة الهلاك للمجتمع كله إذا لم يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هلك المجتمع كله الصالح والطارح الصالح لانه لم ينكر والطالح بذنبه هلك اذن فلا بد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع لا بد من هذا ضروري للمجتمع ولكن ما طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذا فقال عليه الصلاة والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان في رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن فالذي لا ينكر المنكر بحسب استطاعته الذي لا ينكر المنكر بحسب استطاعته ليس في قلبه إيمان لأنه لو كان في قلبه إيمان لانكر لا المنكر بحسب استطاعته ومقدرته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فقوله صلى الله عليه وسلم بيده هل لأصحاب السلطة ينكرون المنكر باليد ويزيلونه باليد أو نواب السلطة الذين نصبهم الامام للقيام بالأمر المعروف نهي يعني المنكر لا ينوبون عن الإمام فوضهم الإمام لذلك وأنابهم فهم يغيرونه بأيديهم لهم صلاحيه ولا أحد يعترض عليهم فإذا لم يكن سلطة للإنسان فإنه ينكر المنكر بلسانه لا بيده بلسانه بان ينهى الناس ويحذرهم ويبين لهم ان هذا منكر وهذا حرام اذا كان عنده علم اذا كان عنده علم ويرى المنكر فلا يسعه السكوت بل يبين للناس يدعوهم الى الله ويحذرهم من العقوبه ويرغبهم في التوبه ويبين لهم ان هذا شيء حرام وانه خطير هذه ناحيه الناحيه الثانيه انه ايضا انه ايضا مع انه يبين للناس ينكر أنه يتصل بمن لهم السلطة يبلغهم يتصل بمن لهم السلطة ويبلغهم عن المنكر مكانه ومن, ومن يقوم به ولا يسكت مثل لو رأيت حريقني شب في محل هل تسكت؟ يا يحرق المجتمع كله بلد كله لكن تبادر بإبلاغ الدفاع المدني مثلا ولا تسكت هذا أشد من الحريق المعاصي والذنوب أشد من الحريق يجب أن تبلغ من يعنيهم الأمر ليزيل هذا المنكر ولا تسكت تقول ما علي ما تقول ما علي, علي عليك ما دام انك تقدر على الانكار بلسانك والبلاغ للمسؤولين إما مشافعة وإما مهاتفه وإما مكاتبه وإما أن توصي أن يبلغهم فلا بد من هذا لا بد من هذا فإذا لم تستطع ما عندك استطاعة ومعرفة بالمنكر والأحكام الشرعية فإن و... او ما مكنت من الكلام ومنعت عندك قدرة على الكلام لكن منعت من ذلك فإنك تنكره بقلبك فلا يسقط عنك إنكار المنكر وإذا أنكرت المنكر بقلبك فإنك تبتعد عنه وعن أهله ولا تجالسهم ما تقول لنا منكر بقلبي وتجلس معهم لا ما يجوز ابتعد عن مكان المنكر الذي لا تستطيع تغييره باليد ولا باللسان ابتعد عن مكانه وعن أهله حتى تسلم بنفسك ولهذا قالوا هلك من لم ينكر المنكر بقلبه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل إذن الأمور مرتبة ما هي فوضة الأمور مرتبة في هذا تبع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أيضا ماذا يشترط في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يشترط ثلاثة أمور الأمر الأول قبل الإنكار. الأمر الثاني في حال الإنكار. الأمر الثالث بعد الإنكار. انتبهوا الأمر الأول قبل الإنكار. وذلك بأن يكون عنده علم فيما هو المنكر وما هو المعروف يا يكون عنده علم يكون عالما بما يأمر به وعالما بما ينهى عنه الا يكون بجهل فقد يحرم حلالا ويحل حراما وقد يفتي بغير علم فيضر نفسه ويضر الناس يكون عنده علم بما يأمر به وعلم بما ينهى عنه إذ المعروف هو ما أمر الله به كل ما أمر الله به فهو معروف والمنكر كل ما نهى الله عنه فهو منكر فيكون عالما بالاوامر والنواحي لا بد من هذا يكون مؤهلا بذلك هذا قبل الإنكار واما ما في حال الانكار ان يكون رفيقا حليما متانيا حال الانكار رفيق ما يكون عنده عنف وقسوه حليم لا يغضب اذا واجه شيئا يكرهه لا يغضب كن عنده حلم يكون عنده حلم سعاده صدر لانه مثل الطبيب يعالج مريض يعالج مريض فالطبيب يصبر يعني اذا راى المريض وصعوبه المرض إنه يرفق بالعلاج شيئا فشيئا كذلك الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا هو طبيب المجتمع فعليه بالرفق وعليه بالحلم وعليه بمعرفة العلاج المطابق لهذا المنكر هذا حال الإنكار يتصف بهذه الصفات وايضا لا ييأس من زوال المنكر او على الاقل من براءه لمته قالوا معذره الى ربكم ولعلهم اتقون يكون عند حسن ظن بالله عز وجل حسن ظن باخوانه المسلمين لا ياخذه العنف والغضب اذا تصرفات غير لائقه ولهذا يقولون لا يكون انكارك للمنكر منكرا وليكن أمرك بالمعروف معروفا لا يكون إنكارك للمنكر منكرا يعني بغير الطريقة الشرعية هذا منكر وتكون أنت أشد جرما من العاصي في إنكارك على غير طريقة شرعية يكون أشد جريمة من العاصف، فتكون عندك الرفق والحلم والطريقة الشرعية في إنكار المنكر ويكون عندك حسن الظن تأني مع العاصي وأخذه ب بالسعه والرفق والمعالجة كان رجلان من بني إسرائيل ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلان من بني إسرائيل واحد يقع في المعاصي واحد رجل صالح كان الصالح ينهى هذا العاصي كرر النهي نهاه الاول يوم نهاه الثاني يوم ثم لما تكرر منه المعصيه اخذه الغضب والعياذ بالله فقال والله لا يغفر الله لفلان اخذه الغضب و قلق من رحمه الله وقال والله لا يغفر الله لفلان فغضب الله عليه وقال من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أن لا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحفظت عمله قد غفرت له واحفظت عمله فالعاصي يرجو مغفرة الله وان كان عاصيا ما دام انه مؤمن يرجو رحمه الله ولا يقنط من رحمه الله ولا وكذلك أخوه الذي ينهى لا يسيء الظن به ويجزم أنه لن يتوب ولن ويجزم أن الله لن يغفر له هذا سوء أدب مع الله وسوء أدب مع أخيك العاصي هو أخوك وإن كان عاصيا عليك بالرفق به فهذا يكون في حال الإنكار وأما ما يكون بعد الإنكار فهو الصبر على ما ينالك من جراء إنكار المنكر ومتابعة الناس ينالك أذى وينالك كلام سيء وينالك وقد تهدد قد تضرب تجرى عليك بالصبر ولا تقول خلاص ما دام منهم ما هم قابلين ولا نفسال من منهم اتركهم لا اصبر اصبر على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ما تستمر لما صار عندك صبر ما تستمر ولهذا يقول لقمان لابنه وهو يعظ يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر شوف واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الأمور، الذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يحتاج إلى الصبر. اللي ما يعند الصبر ما يستطيع الاستمرار في الأمر بالمعروف، نهى عن المنكر لا بد من الصبر. واصبر على ما اصابك من الناس من جراء أمرك لهم ونهيت لهم. اصبر على ما يصيبك من كلام ومن فعل ومن لا تجزع لا تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما أصابك انت على اجر انت على خير فما يصيبك فهو في سبيل الله مكتوب لك في دواوين اعمالك ولا تدري ربما ينقلب هذا الذي هذا الذي آذك ينقلب صديقا ومحبا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم وما يلقاها انتبهوا وما يلقى هذه الخصلة وما يرزق هذه الخصلة إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم في سورة العصر الله جل وعلا قال بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر كل انسان فهو خاسر سواء كان عربيا أو عجميا ملكا أو صعلوكا غنيا أو فقيرا ذكرا أو أنثى عالما أو جاهلا كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع صفات الصفه الأولى الذين آمنوا والإيمان بالله سبحانه وتعالى الصفه الثانية عمل الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات الصفة الثالثة تواصوا بالحق هذا هو الأمر بالمعروف النهي عن الموح تواصوا بالحق الصفة الرابعة وتواصوا بالصبر على ما يصيبهم ماذا واجه النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وهو أفضل الخلق ماذا واجه من الناس لكنه صبر واستمر على دعوته وتحمل ما يناله من المشاق حتى أثمرت دعوته وأخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور وانتشر دينه في المشارق والمغارب بمواصلته للدعوة وحسن ظنه بالله وعدم يأسه من هدايتهم لما جاءه مرة خرج صلى الله عليه وسلم من مكة ضائق الصدر من شدة ما لقي من قومه خرج يمشي على على وجهه ما يدري وين يروح يهيم ما يدري وين يروح فجاءه ملك الجبال جاءه ملك الجبال المؤقت بالجبال فقال له أنا رسول ربك إليك ان شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين محيطين بمكة ان شئت أن أطبق عليهم الأخشبين قال صلى الله عليه وسلم لا بل استأني بهم لعل الله أن يفرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا انظر الحلم خسن الظن بالله عز وجل وانظروا ماذا أنتجت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم فالذي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الله يحتاج إلى خلق تخالق به الناس وخالق الناس بخلق حسن قال الله له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك لكنه كان رحيم القلب عليه الصلاة والسلام واسع الأمل بالله عز وجل فلذلك اجتمعوا عليه. أعداؤه الذين كانوا يبارزونه بالعداوة أصبحوا في آخر الأمر من أعظم أصحابه والمجاهدين معه نتيجة حلمه وصبره ومواصلته للدعوة صاروا من خواص أصحابه يدافعون عنه ويقاتلون دونه وهم بالأمس أعداء قابلونه بالكلام القبيح وبالسب والشتم وبالضرب احيانا صاروا في آخر الأمر من أخص أصحابه والمجاهدين معه والمدافعين عنه صلى الله عليه وسلم تحملوا الدعوة بعده ونشروها في الآفاق جاهدوا في سبيل الله بعد وفاته. نتيجة ما أعطاه الله من الحلم والصبر وحسن الظن بالله ومواصلة العمل فعلى إخواننا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعني الذين وكل إليه ماذا وإلا كلنا يجب أن ننكر المنكر بحسب استطاعتنا من راى منكم منكرا من راى منكم منكرا هذا خطاب عام لجميع المسلمين هل يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه لألك أضعه الإيمان هكذا لا تترك الأمة وقال ما فيهم فائدة اتركوه مثل ما قال بنو إسرائيل لم تعظون قوما لا لا نيأس لا نكل لا, لا, لا نمل نتعاون نتعابد فعلى إخواننا الذين وكل إليهم هذا الجانب أن يقوموا به على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يواصلوا العمل وهم على خير وليكن المسلمون من ورائهم يؤيدونهم ويدافعون عنهم ما نقول ما يحصل منهم أخطاء يحصل منهم أخطاء لأنهم بشر لكن لا نتخذ من أخطائهم سبيلا إلى الوقوع فيهم وإلى سبهم والكتاب عنهم في الصحف غير ذلك بل نلتمس لهم العذر ونؤيدهم ونشجعهم وننبههم على ما يحصل منهم من الخطأ يذكرون عن الملك عبد العزيز رحمه الله أنه إذا جاءه من يتكلم في رجال الحسبة فإنه يهدده ويغلب عليه ولو كان رجال الحسبة أخطأ يغلب عليه ويهدده أو يؤدبه ايضا ثم ينصرف ما حصل شيء على رجال الحسبة ثم يستدعي من حصل منه خطا سرا وينبهه ويعالجه هكذا قال رجال حسنه بشر تحرون ينزل ملائكه يامرون بالمعروف ويعنوا ما ما فيه الا منكم من اخوانكم وهم غير معصومين لكن نعالج الاخطاء بالطريقه الشرعيه ولا نتخذ من بعض من اخطاء بعضهم سبيلا إلى النيل منهم والكلام فيهم هذا سبيل المنافقين منافقون يفرحون مثل هذه الأشياء أما أهل الإيمان فهم يسوءهم هذا الشيء لكنهم يعالجونه بحكمة وتعاون ونصيحه الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ينصحونهم بالطريقه التي لا يشعر بها الناس وانما تكون بين الناصح تكون سرا بين الناصح والمنصوح هكذا نتعاون مع إخواننا رجال الحسبة و. ننبههم وننصحهم فيما بيننا وبينهم ونبين لهم الطريقه الصحيحه ونبين لهم الخطا حتى يتلافوه هكذا المسلمون كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل البنيان يشد بعضه بعضا الرجال الحسبة منا وهم قائمون بعمل جليل فنتعاون معهم بالعلم بالتنبيه بالارشاد بدلالتهم على على مواطن المخالفات هذا من التعاون معهم ما نقول ما علينا منهم هذا شيء واجب عليهم أن ما علينا منهم لا لا هكذا الواجب نتعاون معهم بأي وسيلة تنشطهم وتقويهم وتقومهم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين <تصفيق>